بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا سمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في فذالك يومئذ يوم عتيد على الكافرين غمر يسير ظلم ومن قلقت في جه واجعل سلم ما لمن دوده قد منشوده ومهد ثم يطمع الاهيد إلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظرة عبت وبتر ثم أدبر التكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر تأصليه سقر وما ثما تقار لا تنقي ولا تذر لو واحد من البشر على ليله تاسعاش و جعلنا اضحا و ما جعلنا اضحانا الا ملائكه و ما جعلنا عدتهم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 مَن يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ إِلَىٰ إِيلَهِكَ يُرْجَعُ الْبَشَرُ كَمَا وَلَّى الْقَمَرُ وَاللَّيْلِ إِذَا أَجْدَمَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ مقدم اوليقه كل نفس بما كسبت رهينا الا احد على في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سطر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الحائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا وما تنفعهم شفاعة الشاتعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حضور مستنفرا ضرت من قسورا بل يريد كل مرئ منهم أن يغتا صحفا منشرا كلا بل لا يطعفون الآخرا كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة